السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أخواني هو أخي من أخواني بره بيقول لي يعني ليه الشرح كله ما يبقاش بالصورة دي من زي المرة اللي فات يعني المرة اللي فات أنا طبعا عارف أخي مرة أن في كتير زعل لما أغلقنا العباره شويه فبقول لي المرة دي أسهل مرة اللي فات عايزيني يعيد اللي فات تقول اللي فات مش هتعاد <تصفيق> على الشرط يعني اه <تصفيق> لكن المرة دي احنا يعني حبينا يعني نسترضي إخواني وأبنائي عشان فتح الغياب اللي فات فالطريقة تمشي كلمة كلمة فقط ليس إلا عشان الغياب بس يعني لأنه برضو في بعض الإخوة زعنانين بقول لي يا شيخ والله ها جيت المرة اللي فات أنا زغت دفعت أدي كده في التاكس وخلاص يأخذك أنا أردك أدفع لك ثم أنا التاكسر مستعد بس ما ادعش تماما ما ادعش بس يعني ما يكفيك اللي انت دفعته خدت بيه اقره لو حبيت تشتريه مش هتاخده بس يعني مش هقول غير كده فالقضية ان احنا بنت... يعني بنمشي كلمة كلمة عشان الفتره اللي فات لكن ده مش عهد الاصول ده مش عهد الاصول الاصول مش كده الاصول بيبقى زي اللي فات لكن هنحاول مرة كده ومرة كده الى ان ييسر الله سبحانه وتعالى في كتاب آخر بيكون الفهم ايه ان شاء الله استقينا به اكتر من كده باذن الله تعالى طيب فصل قال المصنف رحمه الله فصل وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة كما في آية القذف فإن الدليل دل على أنه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلى الحد رجع إلى ما بقي من الجمل لو أن هناك نص فيه أكثر من جملة كل جملة فيها وصف وإن كان وصف في على الأقل وكان الاستثناء الوارد بعد ذكر هذه الجمل لا يحتمل جملة من هذه الجمل فنقول أن واقعية النص تدل على أن الاستثناء لا يكون من هذه خلاص لما يقول لي ثمانين جلدة إلا الذين تابوا المعلوم أن الحد يكفر الذنب الحد يكفر الذنب والأصل أن الحد لا ينزل إلا على من أراد الحد وإلا فسواغانه من الحد أولى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما هب أن إنسان حكم وسلم لكن في نفسه حرج هل هو مؤمن؟ هل هو مؤمن؟ سؤال هو ليس مؤمن فمن الأصل من لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة لا يقدم نفسه للحد لا يسلم فعلى هذا وهذا ما قاله ابن كثير في تفسيره وغيره من المفسرين على هذا فإن الأصل في إقامة الحد توبة فقال البعض إلا الذين تابوا لم تدخل في قوله تعالى فاجلدوهم فإذا تحقق الجلد تحققت التوبة يبحثت من إيه خلاص فإن دل الأصلبة أو الصورة التي نتكلم فيها إن دل الدليل على أن الاستثناء لا يحتمل أن يكون في إحدى هذه الجمل ترفع الجملة من الاستثناء طب ما دلش الدليل على ذلك تحمل كل الجمع كما قال الجمل كما قال الشرازي على الجميع الاستثناء يرد على جميعه وكذا إذا تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها فقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلى قوله تعالى إلا أن يعفون فانه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين الأصل في الآية الصورة الذي تكلم عليها الإمام أن رجلا عقد على امرأة وقبل أن يمسها قبل أن يدخل بها قبل أن يجامعها طلقها فماذا لها ها نصف المهر في حالة فروض المهر في حالة كينونه المهر لها نصف المهر طيب قبل ما ندخل في الحاله دي في حالة تانية اذا ما سماش المهر يسمى لها مهر المثل يسمى لها مهر المثل ثم ها لها النصف ان لم يمسها خلاص طيب في الآية في أواخر الآيات قال الا ان يعفونا بواو الجمع دخلت في الواو نعين حكتين لهم حق العفو المرأة نفسها ثم وليها حجم الاثنين يا الولي يا المرأة شكلها جمع شكلها جمع فإما أن تعفو المرأة أو يعفو الولي ده في حالة قبض المهر خلاص هي أخذت المهر طب يعني عفو يعني رد المهر بأكمله رد ما فرض بأكمله لمين للزود بمعنى كلمة العفو ان المرأة ترجع المهر كامل ما تاخدش النص وتسيب النص طيب في حالة ان تكون المرأة صغيرة صغيرة في السن هل لها حكم العفو في حالة ان كان وليها اخ صغير من الولي في الحديث الولي من يرث منها وترث منه يعني الأقرب العصبة فالأبعد فالابعد يعني الإبن الأخ الأب, الأب, الأب الأخ الجد وما على ده كله يسمي ايه عصبة الميراث طيب لو ملاش حد ملاش غير أخ أو ابن صغير في السن وكان السلطان وليها لأن النصف السلطان ولي من لا ولي له السلطان ملوش أن يعفو لأنه لا له عصبة ميراث ولا هو أصل في القضية هو ما دخل إلا تابع لعدم وجود الولي ما دخلش أصل خلاص لا نكاح إلا بولي حديث عائشة طب ما فيش ولي ولي صغير لا تندرج عليه الأحكام ولا يدخل تحت أحكام الشرع قال فالسلطان ولي من لا ولي له طب في حالة العفو باء هي صغيرة السن ها أو الولي صغير السن أو مجنون كالمسأل ضربه الإمام هل لهم العفو؟ قال ليس لهم العفو بل يستحق المهر بأكمله فكأن الاستثناء ينزل إن كان له محل إن كان له محل يعني أنت قلت إلا يعفون طيب أنت الناس يعفو خلاص احنا عفوت بعض النساء تقول يعني ما استمتع به وما خدمته وهذا وارد من إحدى التابعات التابعيات وارد كثير فقالت له المهر بأكماله فأفتى جماهير التابعين لهذا بأن له المهر كامل لكن الآية قيدت لابد له من عف فالمرأة التي قالت ما استمتع به وما خدمته هذا يمثل بالعف هذا مثال العف في عفة خلاص فلها أجرها وأجرها على الله في حالة صغر السن جاز العقد ولم يجز العفو طب ليه إخوانا الطيبين اللي اللهم يعني جماعة الإبراليين والجماعة الطيبين دول أخذوا من هذا الحكم لأن هذا الحكم يتكلم فيه مثلا القرطبي في التفسير كثير جدا فهنا يقول الفقهاء بكلامهم يعني أن المرأة إن ثغر سنها فليس لها عفو فكيف ليس لها عفو ولها زجة من الأصل اللي عايزين يخلوا الزيجه بقى ايه تعدي سن الرشد تتجوز بعد الواحد وعشرين والاثنين وعشرين لغاية لما يعدي عليها الاثر ولا تتجوز ولا تلحق حتى الجواز فبيستدلوا بمثل هذا الكلام بيضرب الكلام ببعضه نقول له لا الاصل في الزواج الوطء الاصل في الزواج الوطء فما صح به الوطء صح من بنى عليه الاثار المترتبة على الوطء فلو صح الوطء على سن صغيرة جاز الوطء بخلاف العفو العفو عقد عقد بين الذي اعفى والذي عفى عليه او عفي عليه والمعفو قدر الاثنين فيترتب عليه شروط العقد اللي احنا بنسميها اهليه التعاقد اهليه التعاقد ما يبس فيه. بس فيه السفه هو صغر السن دون الأهلية بس فيه النهاردة ما ينفعش له بيع وشراء ما ينفعش له بيع ويشتري فبالتالي ما ينفعش يعفو إن كان له حق لا يسترد ماله بأكمله حتى يأتي سن الأهلية لسن الرشد، ثم بعد ذلك إن أراد أن يعفو مؤخرا فليعفو وإلا فحقه لا يعفو عليه فإن انستم منهم رجدا على اليتامة قال فإيه بس لما يجي وقت الدفع ده لما تدي له ماله يتصرف فيه بحسن التصرف فيه ساعتها تعزيعه ويعفو إذا مش عزيعه يعفو ما يعفوش فكان الاستثناء لا ينزل إلا على محله لهذا قال الإمام وكذا إذا تعقب الاستثناء جملة واحدة ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى بعضها بعض هذا الدليل أو بعض هذه الجملة فينزل الاستثناء الاستثناء في محله في بعض الجملة ولا ينزل في الجملة بأكملها فإن دل فإنه قد دل الدليل على الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين رجع إلى ما بقي من الجملة لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل كان النهاردة بعض الجملة في ظاهر الأمر لم يصح فيه الاستثناء ولكن باقي الجملة صح فيه الاستثناء كحلية الزواج حلية قبض المهري دي كله مش هيخش فيها بقى مش هقول بقى زي التفسيرات اللي بنسمحها إلا أن يعفونا عن القبض أصلا نقول لا إن الاستثناء مش هيكون عن القبض أصلا ليه لأن الاستثناء وارد فيما كان له محلا فيه فقط طب وأنا بخصص بنا على إيه على الدليل لما العفو اقول هو من المعاملات يبقى بيترتب على قواعد المعاملات لما غير العفو يدخل في دائرة أخرى نرد الزواج في خلاف هل يقع في باب المعاملات ولا يقع في باب العبادات اختلفت المذاهب الفقهية في ترتيب أبواب الفقه على هذه الجزئية فمنهم من أرضف الزواج بعد الحج وباشرفا كالحنابلة شكالحنابلة ولا إيه كده ولا ما وصلتوش في الحج ما شايف طب الفهرس هتجد <تصفيق> رد <إن تصفيق> ترده كامله وهي ترد نصف المهر في رد المهر كاملا العفو ترد المهر كاملا هو الاصل في المهر انه يقبض المهر دين متى تم العقد وجب المهر متى تم العقد وجب المهر لكن العرف النهاردة خصص قبض المهر اللي احنا بسنينه في الفقه القبض الحكمي يعني ايه يعني تعارف النهاردة ان في مؤخر وفي مقدم من المهر طب ما اخرى من المهر هو القص عندنا الجنيه اللي بتدفع الاول ده مش مهر الجنيه ده ورق مأزون اثبات الحقوق بس فالمؤخر هو ايه هو المهر ده المكتوب وبرضه الاعراف كما قال بعض الاحناف ان يقسم المؤخر ده الى نقدي وعيني اللي هي طيب كتبنا ايمة وجعلنا جزء مؤخر الاثنين قيمتهم كيت. 10 جنيه 12 جنيه طبعا كله 10 جنيه كله خلاص حدث طلاق قبل المس قبل الدخول لها نص ما كتب اذا كان عشرة ايمة ومؤخر هتاخد نص الايمة ونص المؤخر تمام طيب هي عفت وكانت قد قبضت المهر ترد كاملا وإذا قبضت المهر ترد كامل إذ لم تقبض تعفو عن النص خلاص أنا مش عايز النص بتاعي خلاص دل عف فكون أن الدليل دل على أنه لا يصح الاستثناء في بعض الجملة فهذا لا يدل على أن الاستثناء لا يصح في كل الجملة فصحة الوطء موجودة صحة فرضية المهر موجودة فمش حاول الاستثناء هنا اعفو عن داو داو داو لا خلاص لان ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل باب التخصيص في الشرط نعم في الشرط التخصيص في الشرط واعلم تقول المصنف واعلم أن الشرط ما لا يصح المشروط إلا به وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم القدرة في العبادات هو شرط في التكليف. لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا بما اتاها او الا وسعها فما كان في وسع الشخص من تكليف كلف به وخرجت القاعدة أن التكليف بما لا يطاق محال التكليف بما لا يطاق محال فالقدرة شرط في التكليف متى وجدت القدرة وجد التكليف طب دعم الشيخ مش بيناقض الكلام أن الشرط لا يشترط من وجوده الوجود ولكن يشترط من عدم العدم لا مفيش مناقضة وجود التكليف عند وجود القدرة ليس تحصيلا للتكليف ليس تحصيلا للتكليف بمعنى انت مكلف الان بالصلاه وقادر على الصلاة هل كل مكلف بالصلاه يصلي فقضيه قضيه اداء التكليف شيء والقدرة على التكليف شيء اخر فالتكليف بينزل على القدرة انت بقى تعمله ولا ما تعملوش تجري على جوارحك افعال التكليف ولا لا تجريها دي قضية اخر ده الامتثال خلاص وكذلك اشتراط الطهارة في الصلاة الطهارة الاصل في النظافة والبعد عن القذاره فلا يشترط لكل متطهر ان يصلي ولكن العكس يشترط لكل مصلي أن يكون متطهرا وضوء ضافع للحدث أصغر كان أو أكبر طيب اشتراط الطهارة للصلاة هذه في اعتداد الطهارة ولا اعتداد الصلاة الصلاة فالشرط كونه شرطا في اعتداد المشروط يسمى شرط صحة إذا كان الشرط كونه في اعتداد المشروط يعني لا يوجد المشروط إلا به سمي شرط صحة طب إزاي شرط صحة عام شيخ عشان ما أطلقش أنه هو شرط هو لك لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فإذا قيد الشرط بلفظة الصحة أصبح ركنا في الشيء لا يقوم الشيء إلا به فالوضوء شرط صحة في الصلاة استقبال القبلة شرط صحة في الصلاة طب ليه ما بنسمهاش ركن عشان عندي مصطلحات عند الفقهاء واللي الركن ما كان داخلا في ماهيه الشيء هو ما كان خارجا عن ماهيه الشيء بالاصطلاح بس لكن النتيجه اللي باخدها من شرط الصحة ومن الركن ايه واحده خلاص وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم ثم قال وقد يكون متصلا بالكلام وذلك قد يكون بلفظ الشرط قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينة ده بسميه ها استثناء ايه او شرط ايه متصل متصق في سياق الخلام يبقى ازاي اعرف الشرط في الآية ده مفاد كلام الامام كيف يعرف الشرط في الآية أنا قلت في شرط صحة وفي بتضد بقى حاجة تانية بسميها شرط الكمال شرط الكمال هو اطلاق الشرط بلا تقييد شرط الكمال اطلاق الشرط بلا تقييد من كمالات الشيء زي ما بقولك يا فقهاء من كماليات الصلاة الصلاة بلا مدافعة للأخبثين أنا عندي هنا نهي لا صلاة ها يبقى هنا الش... الصلاة نفسها من كمالياتها أن الإنسان المصلي يصلي بلا مدافع الأخبثين كذلك الصلاة بلا حضرة طعام وكذلك عند البعض الصلاة منفرد خلف الصف هذه كلها من كماليات يعني من كماليات يعني لو أديت الصلاة بهذا صحيحة ولا غير صحيحة ده بخلاف شرط الصحة بقى لو صلى إنسان بلا وضوء نقول له أعد صلاتك الصلاة باطلة يبقى شرط الصحة لا انعقدت ولكن باطلة لم تنعقد يعني فسدها دعا خلاف بالفسد الباطل بين ما هذا كلام تاني. لكن عقدت ولكن باطلة أذ لكن بآدائها لم تخرج الذمة عنها ولم تبرأ بفعلها بانعقادها خلاص مشايخ يبقى الشرط إذا كان متصلا في الكلام يظهر من السياق يظهر من السياق فمن لم يجد كذا فيفعل كذا فلم يجد كذا فيفعل كذا هذا شرط متصل مع السياق واحد يقول لي عم شيخ هو الشرط ممكن يكون منفصل عن السياق نعم لو لم تأتي فيه آدات شرط دايما الصغار لما نضحك عليهم كذا أو مدرسين في المدارس لو لقيت الآداء الفرنية دايب هذا صلوب شرط في القطع اللي تيجي في النحو أو غيره ولا تستخرج من القطع كذا دائما ده دا دا ممثلين نبيه في المدارس لو لديت الآدال فلانية دي يبدأ ده أستوب استفهام لا طب لو ما ها الحل ايه من عشان ما ببعلمش الطالب انا باجعله آلة زي التسجيل انا مش عاوزي يحفظ الاصول بقى مش عايز الآلة عايز الفهم الشرط في اتصاله يسمى شرطا متصلا إذا كانت فيه آدات اتصال أو آدات شرط طب ما فيش اداه أصلا شوف الإمام عليه وقد يكون بلفظ الغاية يأتي شرط متصل ليس فيه آدات للشرط ولكن فيه ها معنى للغاية زي قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد شرط الشرط عرفناه من الاداه ولا من السياق من السياق إذا قد يفهم الشرط من السياق إذا رتبت فعله على فعله أو رتبت جملة على جملة عشان ما تقوليش فعل على فعل إذا رتبت جملة على أخرى خلاص إذا رتبت الجملة على أخرى جاز أن يطلقوا على هذه الجملة جملة شرطية جملة شرطية طيب ويجوز تخصيص الحكم بالجميع جميع أجزاء الشرط إن كانت في أداة أو في سياق يفيد الغاية فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة والقتل في من لم يؤدي الجزية والقتل في من لم يؤدي الجزية فصل يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء نحن بنتكلم من أرضه في التخصيص والتخصيص في الاستثناء كما قال في الاستثناء هو يساوي الشرط فالمباحث التي قيلت على الاستثناء هي نفسها تقال على الشرط جوزنا تقديم الاستثناء من المستثنى منه والمستثنى عليه برضو نجوز الشرط من المشروط وهكذا في تقديمه وتأخيره ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الضار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق ده عند الاصوليين فالنجدعو الحكم الفقهي حكم الفقهي له طريق اخر وقديئة اخرى خلاص؟ لكن في السياق عند القائلين بوقوع الطلاق المعلق لم يشترطوا تقديم الشرط ام تقديم المشروط اذا خرجت فانت طالق او انت طالق اذا خرجت فكلاهما طلاقا معلقا له الحكم الشرعي في الاخر فصل واذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء ولهذا إذا قال امرأتي طالق وعبد حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد أو أعترف تقول امرأتي طالق إن شاء الله يعني في كلام عند الفقهاء من طلق على علم بطلاقه وقع طلاقه تعذيرا عند خلاف على البعض يعني نرضى أن أن الطلاق المعلق مثلا أديني الله عز وجل بأن الطلاق المعلق لا يقع لأن الطلاق بيدعيه وأمين ورأيه الشيخ السلام بن تيميه وابن القيم ومن سار على ضربهم من المتأخري إلى الأربعة لكن إن ذهبت إلى وقلت لها لو خرجت البيت بيت طالق لو خرجت تبقى طالق عند البعض لأني أعد عند أهل العلمي أني متلاعب بالنصوص الشرعية والألفاظ فمتشين كيابا نرشت تروح إلى ولا وقلت لها أنت طالق إن شاء الله لا ده مش هزاء خلي بالك فصل ولا عايز تطلق مين يكلم عايز تطلق وروح وخلاص خليك راجل بيطلع فرد خلايا <تصفيق> فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قولي نحن قلنا في الاستثناء لا يقع إلا في محله وكذلك الشرط لا يقع إلا في محله لو أن الشرط وقع على جمل من دون أخرى لو ذكر أكثر من جملة وجه الشرط واقع على جملة في محله يعني كما قلنا في الاستثناء يقع الشرط في محله كما يقع الاستنى في محله كقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم الصورة الفقهية إن تكلمت عن السكن والنفق و... وتكلمت أيضا على النفق وقت الحمل الفقهاء قالوا أن وإن كنا أولاة حمل هذا شرط وقع الحكم الشرع عليه بخلاف ما كان قبل الشرط السكن فيها كلام النفقة دون الحمل فيها كلام واختلفت النفقة في الحمل فأوجب الفقهاء النفقه في الحمل أوجب الفقهاء النفق في الحمل وما اوجبوا النفقه قبل الحمل ليه قالوا ان الشرط وقع على النفقه ساعه أن تكون المنفق عليها حاملا فصوب الحكم على ذلك ده نزول الشرط على محله مع ان الآية جاءت في السياق من أول السكنة طيب اشمعنا خرجنا النفق وقت الحمل قال أن الشرط في محله هنا تكلم على النفقه في وقت الحمل وما تكلم على النفقه قبل الحمل ولا السكنة ولا على ما عدا فشرط الحمل في الإنفاق دون السكن فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكن خلاص وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته لم يجب إثباته فيما عدا فقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبرعولتهن أحق بردهن فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية مجي شو أول والمتطلقات يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء بعد الطاتقروا وبعولتهن حق بردهن أو لا استنى ده في آية أخرى أو دليل آخر تكلم على التربص بثلاثه لما قال لي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جعلت هذه الآية أو كانت دليلا على أن الرد يكون للرجعية أما المطلقة طلاقا بائنا فلا رجعه لها لأن الآية الشرط اللي شرطه بالغاية حتى تنكح زوجا غيره خلاص مفهومه مشايخ ولا طيب وهكذا إذا ذكر جملا, جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العمومة في الجميع ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله على الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده جاء على الوجوب كلوا من ثمره إذا أثمر جاء على الوجوب لكن الوجوب الأول يختلف عن الوجوب الثاني الوجوب الأول كان مبنى لا معنى والوجوب الثاني كان مبنى ومعنى بمعنى إيه بمعنى أن الحكم الشرع التكليف جاء على قوله وآتوا حقه يوم حصاده أما كله جاء في الأمر لكن مبنى ولم يتحقق الأمر فيه معنى الوجوب ما أقول شيء كل من ثمر ما تخرج منه الأرض أو ما يخرج من الأرض على الوجوب أقول لا هذا مباح فحمر الأمر الأول على المباح والأمر الثاني على الوجوب بل والوجوب المقيد لأن الأدلة دلّت على ذلك. إزاي؟ بصل الإمام لي؟ فأمر بالأكل والإيتاء وإيتاء الحق والأكل لا يجب لأن أصله الإباح والإيتاء واجب لأنه أداء لذكاء والأكل عام في القليل والكثير الإباحة في القليل والكثير. شوف الإباحة جاء كثير وووأليل لكن إيتاء الحق واجب في قدر معين والإيتاء خاص في خمسة أو صق أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة أي أن الزكاه لا تجب إلا في مقدار الخمسة فقط ما كان أقل من الخمسة لا زكاه فيها فالوجوب إتيان الحق يكون فيما خمسة فيما زاد والأكل يكون في القليل وفي الكثير هذا مباح وهذا على الوجوب فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره ظاهره الإباحة يحمل على الإباحة لأن الدليل دل على أن الزكاة وارد يوم الحصاد، فدل الدي على ذلك فخصص هذا الجزء فقط أما لم يكن فيه تخصيص أو لم يرد فيه تخصيص يترك على إباحته أو على ظاهره الذي يؤدي هنا إلى الإباح. فصل وهكذا كل شيئين قرنا بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم الآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما ومن أصحابنا من قال إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما بعض أهل العلم قال في ذلك صورة معينة حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فقالوا في الأول في نص النهي عن البول في الماء الدائم البعض أخرج العله حتى يجدوا لها حكم فقال لأن هنا الماء كان أقل من القلتين فحمل الخبث مثلا فكان الحكم عليه البعض الآخر الذي رفض هذا الرأي قال أن الأصل إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه فمن حمل اللفظ اللو النص على ظاهره قالوا أكيد بأن البول غير من ريحه ولونه وطعمه، هذا النوع الأول الرأي والرأي الثاني قال لك لا الماء حمل الخبث لأن البول عرف وسط الماء فحمل البول في الماء هذه القضية في نص وارد في نهي موجود على الأقل أقل ما قيل كما قال الشفعية أقل ما قيل في النص التأدب مع النص أولى فلا لنا في مكان ثم تغسل فيه ده من باب أقل ما قيل في المسألة طيب هل نقدر نقول لو كان هناك قرين لهذه المسألة لهذه القضية ما عندك في البيت ووضعت فيه نجاسة هل أقول أني طالما أن وضعت فيها النجاسة أحملها من باب تأدب مع النص أقولوا لا إذا وضعت النجاسة في قضية اخرى في مسألة اخرى تحمل على النصوص الاخرى تعال اقول لي باع الرأي قلتين القلتين الميادين مقدرها قلتين ولا قل من القلتين 776 وسبع رطل على قل الهجر ولا لا ولا على الرأي الثاني النجاسة اللي وضعت في الماء غيرت من اصله من لونه وريحه وطعمه ولا سانزل الاراء اللي عددتها في النص الاول بوعدا عن النص أنا عند نص موجود فأقل ما يقال في النص التأدب مع النص أولى إنك تكتنب هذا الأمر زي إيه المسألة دي مثلا مسألة الكحول والعطور الكحولية اللي فيها كحول اختلف أهل العلم في قضية الكحول فمنهم من قال أن الكحول نجس نجاسة مادية ومنهم من قال أن الكحول نجس نجاسة معنوية النجاسة مادية تبني عليه خبث في أصلي فيخبث في استخدامه فلا يجوز أن يوضع في كحليات النجاة المعنوية خبث للحكم فقط فيجوز استخدامه لأنه ما خبث إلا لحكمه فيجوز استخدامه هؤلاء استدلوا بالنصوص وهؤلاء استدلوا بالنصوص هؤلاء قالوا بأن الكحول خمر والأصف الخمر اجتنابه وهؤلاء استدلوا بحديث الرواه الأربعة الترمذي وأبو داود والنساء وابن ماجا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع من مزادات المرأة المشركة كانت تبيع فيها الخمور ف. أمر بالإهراق إهراق الخمر ثم تعبئتها ماءا فتوضأ النبي ولم يؤمر بالغسل فهذا يدل على أن النجاسة معنوية وليست مادية على الخلاف الموجود بالاثنين نقول إيه التأدب مع النصوص البعد أولى التأدب مع النصوص البعد أولى هل أجيب صورة تانية قرينة لهذه الصورة وأخذ نفس النصوص فالنص ما في القرينة التانية دي النص ورد في الأولى النص ورد في الماء الذي الدائم الذي يغتسل فيه وكان متبولا فيه من قبل ازاي انزل هذا النص على طشط عندي في البيت وقع فيه نجاسة ازاي اقول في القرين الثاني ده ان ده الباب التأدب مع النص أو اي نص النص ما ورد في الطشط اللي عندك البيت النص ورد في حاجة تانية خالص فاذا ورد النص في مسألة لا يقاس عليها قرينه ما اقولش قرين المسألة دي ان كل نجاسة موجودة في المكان احكم بنفس الحكم اقول التأدب مع النص اول أو لا. تمهل أنا بتادب مع النص الذي ورد في المسألة بعينها أما فيما عداها فتنزل بين النصوص ويحكم فيها كسائر مجريات المسائل نعم سيد نفس الفكرة مولى نفس المقدير خزانات المية نفس المقدير ماء دائم ما يشمشي خ لا عن عندي آية يقول فكتنبو وعند نص احتمل في كذا واحتمل في كذا أقدم الآية على النص هالدليل نبل فأتأدف في الاكتناب خلاص خلنا بقولي ما نتأدف في النص مع حديث الأربع طيب حديث الأربع لو دلالته صريحة أني أولى قرآن ولا والسنة بس أتأدف مع النص الأخوى دلاله خلاص باب القول في المطلق والمقيد أنا عايز أخذ كتير عشان ما إيه الغياب يا أخواني. عشان غبت كتير فمعلش عليش الباب كمان ولا اف نكمل <تصفيق> لا لا القياس لو ثبت لا لا لا القياس داين منفصل لما اقيس على نص معين ما بقشت لابدت مع النص لا بيتعملت بالنص لأن... لا أنا ما قصت شيء نجاس على البول لو قصت الشيء نجاس على البول هتطر غصب عني أخونا بيقول النجاس اللي بيكون توع, اللي توع عندي في مكان راكد أقيسها على البول لأن كده هعمل بنص طيب هتعمل بنص لما هي تعمل بنص ده تقيس النجاس دي الموجودة مش هتنزلها على مقدار ما فعلته النجاسة في الماء طيب بيدي عمل بنصوص ده مش تأدب بدي عمل بنصوص أنا بتأدب عند عدم وجود إيه النص الظاهر الحكم الظاهر بالنسبة لي. على باب القول في المطلق والمقيد باب نعم اتفضل يا مشايخ اتفضل يا سيدي اتفضل يا مشايخ اهو اكستارت المطلق والمقيد بالمرادفات اللغة العربية في الخاص والعام لكن المطلق ما كان عاما في جنس والعام ما عم جنسه وغيره ولهذا يعبر عند الأصولين بالمطلق على العام والعام على المطلق إلا في استنتاج الحكم فهذا مطلق وهذا عام لكن كلاهما مباحثهم تقريبا قريبا من بعضهم البعض وأعلم أن تقييد العام عاشم حتى يقول له ذكر العام ويذكر العام من باب التغليب وإلا فهوه المطلق نعم سنه اي بالظبط كده فكل عام مطلق وليس كل مطلق عام ليه العام يعم الجنس وغيره طب خدنا غير دنين من الاستغراق فاكرين قواعد العام ولا بحث العام هن يستغرق ما تحته قلنا كده ولا المطلق لا المطلق عام في جنسه في جنس معين جنس الإنسان جنس الحيوان جنس كذا خلاص فهنا وأعلم أن تقييد العام هنا العام ما تناول أفراده فقط لكن ما استغرق غيرهم عشان كيف يسميه عام يطلق عليه المطلق بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء وذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فإنه لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافر فلما قياده بالمؤمنة وجب التخصيص لما تيجي عندي آية وتعم هذه الآية أفراد معينة كل أصحاب الرقاب مؤمنة وكافر فتحرير رقبة وسكت وجه في عقم تاني قال لي فتحرير رقبة مؤمنة قيت كده هو خاص في جنس زي ما قلنا المطلق عام. في جنسه برضو المطلق المقيد خاص فين؟ في جنسه فلما يخصص لي ما بين الرقاب المؤمنة وغير المؤمنة وحدد لي بالمؤمنة فقال لي الآية التي أطلقت فيها الرقبة جاز لنا تخصيصها بأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا كانت مؤمنة فحملنا المطلق فيها على المقيد ده حجرين للحاجة تانية هل يحمل المطلق على المقيد على طول الدوام؟ يعني لو قيد آية عامة في جنس، وآية خصصت في نفس الجنس، هل أقدر أحمل ده على ده على طول؟ ولا في شروط؟ حملك أربع حاجات ما خرجش كتاب أصول منهم، وهي الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد، حالات حمل المطلق على المقيد. الحالة الأولى يحمل المطلق على المقيد إذا كان موضوع النص واحد يحمل المطلق على المقيد إذا كان موضوع النص واحد الحالة الثانية إذا اختلف الحكم والسبب في النصين لا حملة للمطلق على المقيم لا حملة للمطلق على المقيم إذا اختلف الحكم والسبب عشان عندي سبب وعندي علة طيب وعندي حكم إذا اختلف الحكم والسبب في نص واختلف الحكم والسبب في نص تاني ما درش المطلق على المقيّد. الحالة التالتة إذا اختلف الحكم واتحد السبب في النصين. أنا بحمل المطلق على المقيّد عند عنده نصين. نص فيه مطلق ونص فيه مقيّد. النص اللي فيه مطلق ده فيه سبب وفيه حكم. والنص اللي فيه مقيّد فيه سبب وفيه حكم. دل باتكلم عليه. إذا كان الموضوع النصين واحد نحمل مطلق على المقيّد إذا اختلف الحكم والسبب هنا والحكم والسبب هنا لا يحمل مطلق على المقيّد حكم واحد وده حكم واحد بالضبط كده إذا اتفق الحكمين في النصين واتختلف السببين يحمل فيها المطلق على المقيّد إذا اختلف الحكم واتتحد السببين بالحالة الثالثة حالة الرابعة إذا, إذا, اذا اختلف الحكم واتحد السبب يحمل المطلق على المقيد حال العكس يحمل برضه بالظبط كده حال ربع اذا اختلف السبب واتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد يبا متى يحمل المطلق على المقيد ان كان موضوع النصين واحد إن كان الحكم في النصين مختلف والسبب واحد، إن كان السبب في النصين مختلفين الحكم واحد. إذا اختلف الحكم واتفق السبب أو اتحد السبب، وأربعة العكس، إذا اختلف السبب واتحد الحكم. نعم سيدي هديك مسلي حاضر والله أصبر، ما صبر آتي عن مطوح موت لوحده. الله يليك أزبط. خلاص طيب شوف امثله كده قال الله تعالى اكتب حرمت عليكم الميت والدم اكتب اكتبوا بس ما انا انت هتقول لي بقى انا واحده فيهم انت كاتب حاله اولى ثانيه ثالثه الرابعه انا هديك المسارين وتكتب جنبها واحد اثنين ثلاثة وينفع لما ينفع خلاص حرمت عليكم الميت والدم والنص الثاني إلا دما مسفوحة. بالنص، ها؟ هل يجوز حمل المطلق على المقيد؟ ها؟ ها؟ نعم سيدي. موضوع النص واحد لبدينا من رواح. يجوز حمل المطلق على المقيد. دول الحرام ما غير المسفوح ده معنى التخصيص مولان. ده معنى التقييد والإطلاق موضوع النصين واحد أي الدمين حرام هم؟ إلا دام مسفوحا وحرمت عليكم الميت والدم احنا مش قلنا لو كان الموضوع النصين واحد انا بتكلم على المطلق والمقيد من باب تخصيص العام مش كده مشايخ نعيد من الف بيتان من جديد لو حتتميلوا لي امشي عشان ما تحسبونيش على كام مجلس او اربع ساعات هنا مردنش اربع ساعات النهاردة هو صح؟ مع ان النهاردة كانت او ليلة جد تكاد تكون معدومة يعني فالعظ مش عندنا احنا ماشي مشايخ نعيد من جديد كلامنا على المطلق والمقيد كلامنا على تخصيص للعام يذكر حكم عام وعايز أوجد له مخصص عشان أسقط الحكم ويبقى دلالة قطعية يبقى دلالة ظني. فهنا بنقول مطلق ومقيد المطلق عام في جنسه حيحتاج لي ايه؟ لتقييد لمخصص المخصص اللي هو ايه؟ التقييد طب التقييد ازاي؟ عندي بقى حالات حمل المطلق على المقايدة دي بستخدمها فين في إبراز حكم التخصيص في إبراز حكم التخصيص. عشان أقول اللي ينفع اللي ما ينفعش عندي آية عامه حرمت عليكم الميتة لو خدتها لوحدها يبقى كل الدم حرام صح ولا غلط حد عنده كلام تاني وعندي آية تانية بتقول لي إلا دما مسفوحه. الاستثناء هنا بيتكلم في نفس الموضوع مش كده الموضوع واحد الاثنين موضوعهم واحد هل يجوز ان اقول الحكم الشرعي ان كل الدم حرام الا الدم المسفوح ولا العكس العكس يا ام شايف ما الدم المسفوح حرام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما وحرمت عليكم الدم الميتة والدم هذا حرام وهذا حرام اللي عايز اقوله ان الحلال هو الذي استثني منه الدم المسفوح اللي يسميه الفقهاء الدم المختلط بعض من عند دم كتير لو قلت حرمت عليكم الميتة والدم يبقى كل نواع الدم حرام صح ولا غلط كل نواع الدم حرام طيب الدم المختلط لعظم حرام ما هو دم لما يستثني لي ان الدم المسفوح بس هو اللي حرام يبقى اطلاق لفظ الدم في حر ما تعليكم الميتة يقيد بالدم المسفوح فتطلع عملية المطلق والمقيد نقول لي الدم غير المسفوح مباح لا يستخدمين ما كلام ده لو انت كده ربنا كلامك فوضحية واذبحت والدم المراق دم المسفوح ساعة الذبح جه على ثيابك قل لا يجوز صلاة بها لابد أن تطهر من هذه الثيابة لأنه الدم حرام نجس طيب خلصت وبتشاف وبتقطع تتدي الناس على هدومك دم من اللحم المختلط بعظم نقول لك تصلي بها ويجوز لأن الأصل في الدم المختلط بعظم أنه مباح ليه الجزار الجزار الذي يذبح بثياب وريق عليه الدم المسفوح نقول لا تصلي فيها أما الذي يتطاير عليه الدم الدم مما اختلط بعظم نقوله جايزة الصلاة فيها ولا شيء بس بالضبط كده خلاص. موضوع الدم هنا بيتكلم على الدم هنا بيتكلم على الدم دم شيخ لو وقفنا لو النور هيقطع أولو روح عشان مش عايز أوصل أنا ما بشوفش طبيعي مش عايز اوصل لدرجة ان اعمى بتكلم فلسطرش <تصفح> نعم سبب ما هو الدم عموما للآية الاولية حرمت عليكم الميت والدم الدم عام كل نواع الدم طب ايه فايدة التخصيص الا دم مسفوحا يبا لازم التخصيص دلي فايدة يبا ما عدا التخصيص اللي هو الغير مخصص مباح ده بسميه في الاصول لفظه باصولي تخصيص عن طريق حمل المطلق على المقيد. طب حملته ازاي عشان موضوعين النصين واحد ايه النصين النص يا شيخ اسم الاثنين من احمل مطلق على المقيم من النص واحد ما شامل اسم جنسة ولا طيب قولوا تعالى والسارق والسارق ادي نص وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم رحمك الله سيدي الى المرافق ها السبب مختلف والحكم واحد مش كده ولا ما ليه؟ ايه اللي هو ايه يبقى السبب مختلف والحكم مختلف يبقى الموضوعين مختلفين إيبا لا يحمل المطلق على المقيد ما رحش أقول له إيطاع يد السارق من المرفق دي سكة ودي سكة خلص خلاص يا مشايخ إيبا دي النوع الثاني لا يحمل فيه المطلق على المقيد سبب وحكم يختلف عن السبب والحكم خلاص يا مشايخ المثل الثالث فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وجوهكم بوجوهكم وايديكم تمسحوا لا امسحوا في التيمم انا ما ذكرت الايه كلها يا مولانا معلش زي <تصفح> ما اقول لك كده وخلاص هي الايه في القرآن والله موجودة في القرآن ها <تصفيق> <تصفح تصفح> <تصفح> التيمم كتموا ولا نتكلم على التيمم على تامه ولا نقصه. ها حديث يا مولانا بالضبط كده. أيوة. بالضبط كده. ها النص الأول نص قرآني، والنص الثاني نص في بيان التيمم النص الأول فيه بيان لحد اليد التي تغسل في الوضوء، والنص الثاني نص نبوي. فيه بيان لعدو من أعضاء التيمم يشترك ما عضو من أعضاء الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد عند اتفاق السبب واختلاف الحكم ايه اتفاق السبب طهارة هنا طهارة وهنا طهارة النص التاني نص نبه ومش قرآني عليه في القرآن خلاص الحكم مختلف هنا وضوء هنا تيمم فعند اختلاف الحكم مع اتفاق السبب يحمل المطلق على المقيد ونقول اليد في التيمم يمسح فيها إلى المفق لنمرة ثلاثة هذا الوضوء أرسل. أربعة المسألة اللي ضربوا الشيخ فتحرير رقبه من قبل أن يتماس وقوله فتحرير رقبه مؤمنة ده للسبب مع اتفاق في الحكم وهي الكفارة فحملة المطلق على المقيد فقلنا الرقبة التي تجزء في الكفارة شرط فيها ان تكون مؤمنة تاني ولا خلاص طيب تعال نشوف بقى الكلام نحن ندى كيف ذكره الامام فصل فإن ورد الخطاب مطلقا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذي كفاره إيه؟ طيب فتحرير رقبة مؤمنة ذي كفارة إيه؟ ذي كفارة كفارة اتحدوا فين؟ في الحكم والسبب كان مختلف ده ظهار وده قتل فاختلف السبب واتحد الحكم حملنا المطلق على المقيد بل كفارة كانت لا تجزئ إلا إذا كانت الرقبة وممينة محد يشروح يقول لي أنا عندي أمة كافرة واعتقها وتكون كفارة ليقول لا تجزئ لا رأى هو شروط الناس غم نسوها خلاصة مشايك تعالي نشوف اللي احنا النادة إزاي حكى الإمام فسط فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده لو عندي الحكم مطلق في جنس معين خلاص أنا أحتاج ليه ما عندي آية تدفعه ولا نص يدفعه من السنة ما عندي شيء زكد فهأحمله على إطلاقه كما هو وكذلك المقيد لو جي النص مقيد بطيفة معينة بحكم معين بشيء معين أنا سأصرفه على هذا ليه ما هو مقيد؟ المشكلة أو الإشكال إن ورد اللفظ يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد ذي اللي بسميها حالات حمل المطلق على المقيد. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت ذي بقى الحالات اللي نحمل فيها فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يح لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يستركان في رفض ولا معنى لا سبب ولا حكم لا سبب ولا حكم. دي الصورة الثانية مش الأولى أيوة الثانية صحين والله كويس تمام وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم المقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر لا اتفاق الحكمين ها. اللي حار ها اتفاق الحكم معه اختلاف السبب تمام ايه اختلاف الحكم ثم يستوفي في الموضع الآخر ها وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد مثل ان يذكر رقبه في كفارة القتل مقيادة بالإيمان ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم المقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفي في الموضع الآخر هذا اتحاد الحكم ها هو السبب يبدل الحال الأولى حال الأولى ها حاضر حاضر وإن كان في حكم واحد وسببين يبقى في اختلاف في السبب مختلفين نظرت في المقيد فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على المقيد المطلق على واحد من المقيدين وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع وفي التمتع قيده بالتفريق واطلق في كفارة اليمين فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار ولا على التمتع بل يعتبر بنفسه إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر وإذ لم يعارض المقيد مقيدا آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار حمل المطلق على المقيد بمعنى أن قبل ما ينظر للرابعة بينظر هل لهذا التقييد اللي نهول عليه مقيد معارض آخر إن كان له معارض آخر الأصل لما اخترت مقيد عن الآخر عندي نص مطلق ونصين مقيدين عشان تختار واحد من الاثنين يكون عنده دليل ليه خدت ده وست ده ده نص وده نص الأصل يحمل المطلق عن المقيد في حالة وجود مطلق واحد ومقيد واحد خلاص لو في مقيدين للمطلق جاز فيهم الحمل نظرت إلى أقوهما دلالة أقوهما دلالة في المسألة فكأنك بترجح دلالة على دلالة في التقييد اولا ثم تقول في الدلالة الراجحة أن هذه الدلالة هي التي تقيد المطلق الذي سبق لكن الحالة الرابعة احنا أخذناها في حالة حمل المطلق على المقيد إذا كان في مقيد واحد لكن لو في مقيد تاني يدفعه حتنظر في المقيدين الأول وترجح بينهم وأيهما أقوى من الآخر وبعكية تنظر هل يتحد معهم في السبب يتحد معهم في الحكم يختلف في السبب ولا في الحكم في الحالة دي يحمل أما إن كان سبب وحكم موضوع مختلف فلا يحمل خلاص فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة طالما انه كان مقيد وحكمنا على النص الأول أنه مطلق فلغة يحمل المطلق على المقيد لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح يقيسه على, على النص الأخ يقيسه على النص الأخ. دي وإن كانت نظر في مسألة أو مسألتين في القرآن عامة لكن وجودها جعل علماء الأصول يوجدون لها مكان في كتب الأصول. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن ذلك زيادة في النص وذلك نسخ بالقياس وربما قالوا لأنه حمل منصوص أي منصوص عليه فكلام أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة أن ما ورد في المقيد الذي قال عند الجمهور أن مقيد هذا زيادة على النص والزيادة على النص توضيح وتوفيق لا حمل مطلق على مقيد ولا داعي لحمل مطلق على مقيد لأن التوضيح أو لا من باب أن أجمل في مطلق فبين في نص آخر سمتوا أنتم مقيد هم سموه مجمل ومبين لكن الراجح في القضية أن لا يقال عليه مطلق ومقيد ولكن يقال عليه مجمل ومبين على اختلاف في الدلالات لكن أصح كما قال الجمهور أنه مطلق وأنه مقيد لأن الإجمال والبيان يقعان في نصوصي ولا يقعان في نصوص أخرى أما المطلق والمقيد فهو أكثر وقوعا من الإجمال ومن البيان والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل مثلا لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجوز أن يحكم فيه بحكم من غير علة فكذلك هنا من قال بأنه يحمل أو يطلق المطلق على المقيد من اللغة هذا إثبات على أن النصين تكلم في موضوع واحد ولما جاء الإمام بلفظ القتل ولفظ الزهار اختلف في النصين فقال اختلافهما في النصين يختلف الحكم المبني عليهما لغة أصلا لأن قضية القتل تختلف لغة عن قضية الزهار فكيف تحمل ما جاء في القتل على ما يحمل ما جاء في الزهار فكلهما منفصلين لغة فينفصل شرعا بدليل أن الشرع حظ هنا حكما وحض هنا حكما آخر فغاير بين الحكمين فلا بد من حمل المطلق على المقيد شرعا لا لغة ذرد الإمام على القائلين بأنه يجوز الحمل في حالة اللغة فقط والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس وأن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار تخصيص كتخصيص سائر, كتخصيص سائر المعلومات إن جوزنا قضية القياس أو يحمل عن طريق القياس يقيس نص على نص فهذا من باب أن المقاس عليه نص والمقاس به نص فكلاهما نصان لهما قصية واحدة فيجوز الكلام معهما معا ليس من باب أن كلام اللغة فبنأتي بحمل كلام من أهل اللغة ليس فيه قدسية القرآن الكريم ونركبه على القرآن الكريم فهذا يختلف فإن جوزنا التخصيص بالقياس فلا نجوز التخصيص بكلام أهل اللغة لأن تخصيص العام الذي ورد في لفظ من نصوص القرآن والسنة هذا لابد من دليل يقول أن مراد هذا النص كذا وهذا المراد لا يبين إلا بنص آخر فإذا قسنا نقيس بنص على نص فيبين بنص لنص حتى كلام أبو حنيف له وجاهه أما كلام من قال بكلام اللغة فتأتي بكلام من أهل اللغة حتى تخصص به كلام من القرآن أو من السنة فهذا إيراد مفهوم لعموم جاء في القرآن أو السنة في غير محله فلا بد من رده لأنه لا يخصص القرآن بكلام أهل اللغة نكمل ونقف عموم وخصوص أه؟ يعني عموم وخصوص عدة المرأة المتوفى عنها زوجها تختلف من أربعة أشهر وعشرة أيام مما إذا كانت حامل فعدتها أن تضح حملة كيف عموم وخصوصها أنت في أنت من أي تمام؟ عامة خاصة فين ايوه هي عام يسمى عام عند العلماء عام مخصوص في ايه لا من عايز اوصل لكده من عايز أقول له انت, انت, انت عرفت النصين بايه هذه عامه وهذه عامه ولكن التانية بسميها ايه مطلقه لانها عامه في جنس الاحمال فقط في جنس ولاه الاحمال فده بسميه عام في جنسه اللي هو المطلق خلاص فالمطلق هنا ورد على إطلاقه وهنا العام ورد على عمومه فالعام الذي ورد على عمومه يحمل على عمومه يقول العده في أصلها أنها أربعة أشهر وعشر أيام إلا المرأة الحامل فعدتها وضع الحم ولو بليله كما قال ابن عباس فرص على الخلاف يعني هي فيها خديد الخلاف هل هي أبعد الاجلين أم دي أم كده يعني طيب يكمل أما ها انا معاكم ما؟ طيب باب القول في مفهوم الخطاب باب المستا حاضر أنا ما. ليش. ليش. باب القول في مفهوم الخطاب انا عندي الخطاب هو الذي ورد به اوامر الشرع خليك معايا بقى مش تكمل تتونس اه الخطاب هو الذي وردت به أوامر الشرع وردت به أوامر الشرع فالخطاب اما يرد على سبيل النطق وإما يرد على سبيل ما يستنبط من النطق ما يكون منطوق واما ما يستنبط من المنطوق المنطوق هو القول الصريح لما منطوق الخطاب هذا نسميه القول الصريح ما يستنبط من القول الصريح إما أن يسمى مفهوما أو فحوى على اختلاف اصطلاحي عند العلماء منطوق أو ما يستنبط من المنطوق للخطاب يسميها علماء الأصول دلالة اللفظ على الحكم دلالة اللفظ على الحكم احنا خلصنا خلصنا الاستثناء وخلصنا التخصيص وخلصنا القضاء دي كلها تعال بعض اطبق الكلام ده لاستخرج احكام شرعية اي لفظ ورد في كتاب او سنة في نصوص له دلالة عند الاصوليين على حكم معين حكم شرعي واجب مندوب، مباح مكروه حرام على رأي الجمهور صحيح او فاسد عربيه المتكلمين عشان اقول الدلاله دي يبقى لازم تبقى عندي اصول اقول اللفظ ده دليل على الوجوب دليل على الندب ليه وقد يتارجح في دلالته بين الوجوب والندب تعالى لما اجي اقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لفظ المكاتبه هنا ورد على صيغة الأمر وإن أخذت الجزء الأول بلا شرط بقى فكاتبوهم لما تحقق فيه صيغة الأمر من الأعلى إلى الأدنى بالاستعلاء على سبيل الحتم والإلزام كنا وجوب المكاتبه ان دخلنا معهم الشرط إن علمتم إن الشرط خصص العموم الوارد في اللفظ الوارد في الأمر فالتخصيص هنا ايه اللي المكاتبة تكون لمن علمنا فيهم خيرا طب الدلالات دي نقلت الوجوب بصارف الشرط إلى الندب مش كده بيستميه بس كده الفاصل اخذناه كتير في اللفات ده ولا منشوا ترقعوا طيب ايه اللي خلاني صرفت من الأمر الواضح الذي هو الوجوب الى الندب الواضح الذي هو الاستحباب الدلاله الموجوده في الشرط مش الشرط الدلاله الموجوده في الشرط يبقى اذا للاصوليين دلالات في الفاظ النصوص على الاحكام الشرعيه اعرفها ازاي تكتب ولا دلالة اللفظ عند الاصول دلالتان دلالة اللفظ عند اهل الاصول اتنين دلالتان دلالة منطوق بنقصين كده ما صرح به النص ودلاله مفهوم ما دل عليه اللفظ يبقى المنطوق ما صرح به اللفظ والمفهوم ما دل عليه اللفظ كلمه اللفظ هنا يعني منطوق خلي بالك اللفظ ايه اللفظ اللفظ اللفظ اللي في النص يعني نقصد اللفظ اللي في النص وكلمة اللفظ يعني اللي به صاحب الخطاب الحروف النطق اما ما دل عليه ممكن يكون من ثنايا اللفظ عشان كده العلماء قال لي دلالة اكتب دلالة المنطوق الاولى بقى تنقسم الى قسمين دلاله صريحه وهي ما دل اللفظ في النص عليها مطابقه او تضمنا زي لم يقول حرمت عليكم الميتة ده لفظ ورد في نص دلالت صريحة بالمطابقه ان الميته حرام لما يقول انما كذا وكذا وكذا فاجتنبوه الاكتناب هنا دلالة خرجت من النص من النص الذي ورد فيه لفظ الاكتناب بالوجوب فكانت حرمة هذه الاربعه دلالة مطابقة خلاص الأولى مطابقة والتانية متضمنة لما أقول لي وجوب الترك تتضمن الحرام خلاص دي دلالة بسميها دلالة ايه صريحة لا تحتاج إلى تأوين النوع التاني في دلالة المنطوق دلالة غير صريحة يبقى يا دلالة صريحة يا غير صريحة النوع التاني ده يقول عليه الأصول ما دل عليه اللفظ بالالتزام بالالتزام ودي ثلاث أنواع عند الرسوليين حولك السلام ثلاث أنواع عند الرسوليين إما بالاقتضاء الاقتضاء الاقتضاء, الاقتضاء أو الإيماء او الاشارة رحمه الله سيدي اي هاخدنا الدلالة دي في المجاز والاشارة دلالة الالتزام اي يلتزم النص الغير صريح بهذه الدلالة احنا اخدنا الكلام ده في المجاز ما أنا انت لو ما تربعوش اخواننا مفيش فصل بانفك الوحده خلاص انا ملزميش اعيدك في لنده مرة تانية بس هنعيده عشنقات الغياب التزام النص الغير الصريح بهذه الدلالة بسميها دلالة التزام تكون على ثلاث اقسام اقتداء او ايماء او اشارة الاماء والاشارة مترادفان ولكن اذا كانت الاشارة صريحة تسمى اشارة وان كانت غير صريحة تسمى ايماء انا بفرق لان انت هتلاقي في سنة الكلام في تفرقة الاثنين الاختضاء لو تفتكر قول الله تعالى واسأل القرية او واسأل العير وان اختضاءا كده في كلمة في النصفش موجودة اهل القرية او الذين كانوا على العير دي دلالة اختضاء طب اشارة وجدارا يريد أن ينقض فأقام إشارة لإيه لإرادة الجدار إلى أنه سيسقط هنا هنا إشارة ليه إشارة لأنه واضح التشقق والتهدم الذي فيه أما لو لم تكن موجود تشقق وتهدم فيه وكان موجودا بطول مكس كما قال الأصليون عليها إيماء لأن طول المدى لازم حيوقع لكن ما عنديش حاجة ظاهره في الوقوع فنسميها دلالة ايماء لكن الحاصل ان الاقتضاء ملتزم به النص الغير صريح في دلالته دنوع بسميه دلالة المنطوق هناخد امثله عليها انا بقول لك شجرة الباب اللي جاي طيب الدلاله الثانيه بقى المفهوم يقسمها العلماء الى قسمين برضو يا عم عامل منهم ليه بس؟ طيب, طيب. أسم براحتك دلالة مفهوم موافقة دلالتين اتنين دلالة مفهوم موافقة ودلاله مفهوم مخالفه ايه دي وايه دي اكتب كده في الدلاله الاولى دلاله المفهوم الموافقه هي ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به موافقا للمنطوق به اللي انا فهمته من النص ده ده استنباطي انا سكت عنه النص فاذا كان ما فهمته انا موافق للسياق للنص بسميه دلاله موافقه تسمى عند البعض فحوى الخطاب اكتب بين قوسين كده فحوى الخطاب تسمى لحن الخطاب لو في كتب يعني لحن بنون بنون مش لحم ليه لحن الخطاب عند الاحناف تسمى دلالة النص عند الاحناف تسمى دلالة النص في دلالة المخالفة فيها يكون المفهوم من قسيم المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به وتسمى عند الاصوليين دليل الخطاب وتسمى عند الاحناف التخصيص بالذكر تيجي بعض كتب الاحناف كده يقول لك ودليلنا تخصيصا بالذكر تعرف ان هنا الدلالة الموجودة دلالة ظنية لانها مفهوما مسكوط عنها مخالفة للنص ده من ادب اهل العلم اتفضل يا مولانا ما الفرق بين ايه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما أنا لسه هديك ده على الكل اظن بس إذا تساوى المفهوم والمنطوق تساوى المفهوم مع المنطوق بنسميه دليل الخطاب لحن الخطاب فحوى الخطاب ولا بسميه إيه بسميه نص الخطاب إذا تساوى المنطوق مع المفهوم والحرمت عليكم الميتة هتفهم منها ايه؟ ميتة حرام طيب اللي فهمت من له ميتة حرام والنص يقول الميتة حرام بسميه نص في تحريم الميتة ذا اللي بنسميه بعد كده هتاخده اسم المعلوم من الدين بالضرورة وأحل الله البيعة وحرم الربا في متى حاجة غير دول فساوى المفهوم المنطوق فبسميه للنص وسمي نصا استعادة واستعارة من منصة العروس تدخلش الفرح بتلاقي فيه كرسي كبير هناك بعيد تعرف من ده عرس لو ما لقيتوش ده الميتة من كرسي كرس مش كده كده ولا فمن المنصة سمي عند اللغويين نصا فالنص على الشيء يتساوي في المفهوم والمنطوب طيب ايه الفرق بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب قالوا فحوى الخطاب ما نبه عليه باللفظ عندي لفظ في النص ينبهني عليه يقول لي ان الفحوى هنا كده ما نبه عليه باللفظ ما نبه نب نب نون به مشددة ه عليه باللفظ حديث احمد انما التصفيق للنساء ففي لفظ هنا اللي حرام التصفيق على الرجال النمو حرف الحصر فده بسميه ايه فحوى الخطاب طب لحن الخطاب ما لم ينبه عليه باللفظ <تصفيق> ايه ما هو مفهوم خلفة أنا لسه لا انا اتكلم عن المفهوم عم تاني الله سيدي لحن الخطاب ما لم ينبه عليه بالنص عشان كده نعم او باللفظ او واحد آه. ما انا ده كله انا كلامي كله بينصب على النص النص عبارة عن الفاظ فلازم اخد لفظ ينبهني للفحوه او مفيش نص ينبهني للفحوه ولذلك يقول الفقهاء ان ما استدل عليه بلحن الخطاب يرد أكثر مما استدل عليه بفحوى الخطاب. حمك الله. لو عندي مسألة خرجت بدليل سميته لحن الخطاب. دلالة تحته من لحن الخطاب. لحن الخطاب كانت الدلالة فيها بعيدة أضعاف من فحوى الخطاب. لأن فحوى الخطاب تستند إلى لفظ إلى النص. أما اللحن الخطاب يستند إلى من إلى عقل المستنبط دماغنا. خلاص. والمفاهيم عند اهل العلم على ستة انواع يكتب لي المفهوم ست اخر حاجه عملناها ست انواع مفهوم الحصر ويعرف بادواته حصر الحصر يا شيخنا ادوات الحا مفهوم الصفه ويعرف بتمييزه صفة يتميزه وعندنا في المنطق يعني الصفة تميز صاحبها صفة ذاتية ولا عارضة ذاتية. مفهوم اللقب ويعرف بما تعارف عليه أهله مفهوم اللقب ويعرف بما تعارف عليه أهله مفهوم الغاية ويعرف بحروفه في حروف اسمه حروف الغاية زي حتى وغير مفهوم العدد دول بسميهم في النوع الأخير اللي يسمى العدد. ورحمي. مفهوم العدد بيعرف ب بالعدد, بالعدد. العدد اللي إيه يا أخوان؟ ههه. آه؟ هل <ألبت> بديته؟ <كرة تصفح> ممكن. آه؟ السادس هو ما يشمل في هذه خمسة سمى مفهوم المخالفة. ويعرف بمخالفة النص. مفهوم مخالفه بيدخل في خمسه اللي فاتوا بقى هو السادس بتاعهم ويدخل فيه بياتي على خمسه انواع يعني هو السادس ده بياتي على خمسه انواع بيهم بسميه ست انواع من المفاهيم زي ايه لا تفصيلا هما خمسه والسادس مفهوم مخالفه العنوان الرئيسي انواع المفهوم مفهوم كذا وكذا وكذا وكذا والمخالفه مفهوم المخالفه قد يدرى مفهوما للعدد قد يدرى مفهوما للحصري مفهوما بالغاية اللي مفهوم كذا، لكذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين فإن لم يتوبوا خلاص أعملوا من مفهوم مفهوما مشايخ تعال بأن طبق الشجرة دي في الباب ده بالأمثلة الموجودة باب القول في مفهوم الخطاب دلالة اللفظ على الحكم مفهوم الخطاب دلالة اللفظ على الحكم اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لهما أف وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى أو على الأعلى لينبه به على الأدنى دفعوة الخطاب بعرفه منين من لفظ في النص. بالضبط كده. وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة؟ هل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ ففيه وجهان. هختار اللفظ اللي هننبهني على فحوى الخطاب من جهة اللغة ولا من جهة القياس؟ خلاص انا هاختار اي لفظ الثابت عندي باللغة ولا الثابت عندي بالقياس في وجهاني هشوفوا ايولي طب الول اصبر اتنى مولانا احدهما انه من جهة اللغة وهو اكثر وهو قول اكثر المتكلمين واهل الظاهر ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الاصح لان لفظ التأفيف لا يتناول الضرب لغة طبعا التأفيف حاجة والضرب حاجة تانية بالنسبة للغة لكن القياس واحد اثنين واحد لكن اهل اللغة استعملوا التأثير في موضع لم يستعملوا فيه لفظة الضرب ولفظة الضرب استعملت في موضع لم تستعمل فيه التأثير وانما يدل عليه بمعنى للقياس وهو الادنى فدل على انه قياس فصل والثاني لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به وذلك مثل قوله عز وجل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت ومعناه فاضرب فانفجرت من الذي يضرب؟ يبقى فين الضمير؟ مستتر مستتر مش موجود اللفظ ما عنديش لفظ إذا كان اللفظ مستترا سمي لحن الخطاب. معايا تاني ولا ايه حنام احنا كذا كذا حنام ايوه خلاص ومن ذلك ايضا حذف المضاف ويقامة المضاف اليه مقامه فضرب كقوله عز وجل واسأل القريه ومعناه اهل القرية لحن الخطاب تمام. تمام. الخطاب أعم من قضية الاقتضاء لحن الخطاب أوضح دلالة من الإقتضاء. لأن لحن الخطاب بينبني على شيء مستتر في النص. يتفق عليه. يعني متفقين مع بعض على الاستطار في نص فضرب خلاص لكن مش متفقين على اهل القرية فانزلت اهل القرية الى دلالة اقل من دلاله لحن الخطاب فان كانت الدلالة في النص اقوى نلسقها به لحن الخطاب عند القائلين بعدم المجاز يسوون بين دلالة الاقتضاء وبين دلاله لحن الخطاب الفارق فين عند القائلين بالمجاز معموله الله الصدق احنا مش في المنطوق ما المنطوق مش هحتاج ان الحاجه خلاص المنطوق يدل على على حكمي ظاهرا ها انا كل كلامي فين فإذا ايه متى يدل اللفظ على الحكم إذا كان بيدل المنطوق خلاص انتهى في القضية هدور عليه ليه لكن انا بدور اذا احتمال فيما لا نطق فيه يحتمل واحتمل فبدق واعد عشان نفق هذا الاشكال ولا خلافة ان هذا منطوق به في الافادة والبيان يعني اذا خرجنا بالحكم الشرعي سواء كان بالمفهوم او المنطوق عند الاغلب عند الاغلب لان اهل الظاهر لا يقولون بالمفومات. اهل الظاهر لا يقولون بالمفومات. لو بتقرأ كتاب الاحكام لابن حزم او كتاب النبذ في اصول فقه ظاهرية لن تجد أصلا بابا من نفهومات خلاص ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يوجد أن يضاف إليه غيره إلا بدليل لو أن هناك مستتر واحد موجود تضيف لي شيء آخر حتى تؤكد الدلالة لابد أن يكون عندك دليل لأن أنت بتضع مستترا آخر غير الموجود في الآية ده نص قرآني له قدسية عشان تقول مراده كذا ومستطيل فيه كذا يبقى لابد من نص يقوي هذه الدلالة. نعم. من الأشياء التي فيها آثار صغيرة نقل المضايض عن دنزل ذهب إلى أن النحاة اللي بيقدروا الضمائر أو بيقدروا الحرف يتقوى له على الله. أكيد. في أكيد من فيه ما ليس. أكيد أحسن. من آل الظاهر يقول أن من قدر الضمائر زاد في النص ما ليس منه فكأنه جعل نفسه قصية تساوي قصية الله عز وجل. لأنه جعل هناك مستترا في النص وغير موجود فلو كان من وجوده داعي لذكره الله عز وجل وضوحا أنا بديل دباء بر الظاهري خلاص فإن تعارض فيه اضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف, أو موضع الخلاف وقد بينا فساد ذلك يعني لو أن اتفقنا على أن في الآية أكثر من مستتر أضمر في الآية واحد واثنين وثلاثة واتفقنا على ذلك عشان تقوي دلالة على مستتر من هذه الثلاثة أو الأربعة الموجودة في النص لابد أن يكون في دليل تقوي به الاستطار عن غيره لأننا عندي مضمر واحد ومضمر اثنين ومضمر ثلاثة عشان أقول لحن الخطاب عندي يقوي دلالة حكمي كذا على الإضمار الفلاني حولك لماذا اخترت الفلاني ما احنا متفقين فيه إضمار ثاني وفي إضمار ثالث ليه اخترت ده فأخرجت عليه الدلالة لابد من دليل لو اتفقنا على المستتر لابد من توضيح واحد على الآخر أو على الآخرين إلا بدليل فصل والثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طيب خلافه إذا جاء غير الفاسق حتبين ولا أنت تتبين الشيخ أوعتنا ما مجال نحن قربنا خلاص طيب بس فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها السائمة هي ولا المتروكه التي ترعى بلا مؤنى بلا راعي خلاص فهو هنا قال في سائمة الغنم زكاة كده دليل الخطاب بيدل لي أن الزكاة لا تقع إلا في السائمة أما في غير السائمة لا زكاة فيها وقال عمة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل حكم ما عداه, حكم ما عداه موقوف على الدليل يعني لو أن ده كلام أبو حنيفة لو أن الحكم نزل على السائمة ليس بالضرورة أن تخرج غير السائمة من الحكم لكن قد يوجد في السائمة حكم آخر ده كلام أبو حنيفة له وجهه حكم آخر ده كلامه إن كان الحكم نصب على السائمة ما تقوليش بقى إيه إن الذكاء بس في السائمة لا قد يرد مقدار معين في السائمة ومقدار معين في المعلوف خلاص يبقى الأصل على بقائي مكان وقال أبو العباس ابن سريك إن كان بلفظ الشرط قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه لأن الشرط لا يلزم من وجود الوجود لكن يلزم بالضبط كده فان جاء غير الفاسق لا يشترط فيه التبين وان لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو قول بعض أصحاب ابي حنيفه رحمه الله ان خرج دليل الخطاب على غير شرط لم ينطبق عليه اساسيات الشرط يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم فجاز قول أبي حنيفه في غير الشرط لانه يحتمل كما قلنا إن كان الزكافي السائمة فهذا لا يفترض عند أبي حنيفة ألا زكافي المعلوفة هذه قد يكون لها قدر آخر لكن نجي في الشرط اتفق فيه الكل على أن ما عدا الشرط خلاف الحكم من على الشرط والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يوجب من غير الماء ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ فدل على ما ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى باطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء فصل، وأما إذا علق الحكم بغاية فانه يدل على أن ما عادها بخلافها وبه قال أكثر من أنقل القول بدليل الخطاب ومنهم من قال لا يدل الحكم الغاية بنسميه مفهوم الغاية حكم الغاية بنسميه مفهوم الغاية مرتب الحكم في مفهوم الغاية على الغاية قال أن ما كان بخلاف الغاية باطل لا يدخل في الحكم مختلف على ما كان جاء في الغاية لمول حتى يعطوا الجزية يبقى إذن إذا لم الجزية فيدخل فين في القاتل فيدخل في القاتل ده عند الذين قالوا بمفهوم الغاية يقول ان المفهومات دي ثابتة عند الكل مجمع عليها لا هي عند جماهير أهل الأصول فقط وأكبر من اختلف فيها كانت الظاهري. والدليل على ما قلناه هو انه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها خرج عن أن يكون غاية وهذا لا يجوز لو أن ما كان قبل وجود الغاية مساويا لما كان بعد الغاية ما فائدة وجود الغاية أصلا فيش فائدة منها فاصل وأما إذا علق الحكم على صفة هو مفهوم علق الحكم على صفة مفهوم إيه مفهوم الصفة إنما مثلا كقوله إنما الأعمال بالنيات وقوله إنما الولاء لمن أعطق دل أيضا على أن ما عداه بخلافه وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب الصفة على نوعين. لو صفة خاصة بالموصوف نسميها مفهوم صفة لو بالموصوف بالموصوف لو صفة خاصة باللفظ نسميها مفهوم الحصر يعني موصوف ها صاحب الصفه نفسه صاحب الصفه نفسه الذي تجري عليه عملية النية في حديث إنما الأعمال بالنيات هنا الصفة وردت لمن إنما الأعمال بالنيات لصاحب العمل لصاحب العمل ولا للعمل؟, للعمل للعمل للعمل حصرة النية في العمل وكأن قول النبي مراده لا إنما الأعمال المقبولة بالنيات الصحيح فهنا الموصوف كان العمل ولا صاحب العمل العمل فدا نسميه مفهوم حصر ليه لأن الصفة أطلقت في جنس جنس إيه؟ الأعمال بخلاف مثلا حديث عائشة عند البخاري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة ده مفهوم صفة ليه؟ لأن خصه بصفة العباءة ده كان موصوف على مين؟ على أهل العباءة على صاحب الوصف مش على عمل صاحب الوصف خلاص؟ يبقى هنا؟ وإما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما تحول من مفهوم الصفة إلى مفهوم الحصر تقوله إنما الأعمال بالنيات وقوله إنما الولاء لمن اعتق دل أيضا على أن ما عداه عداها بخلافه وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب أي ما حصر في هذا النص مفهومه أنه أخرج من لم يحصر أخرج من أي عمل لم يكن له نية مردود أي عمل لم يكن له نية مردود فالعمل الذي يقبل هو الذي يكون فيه نية يحصر في النية وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها وهذا خطأ لأن هذه اللفظة تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه ده معنى كلمة الحصر أن الحصر تثبت المحصور وتنفي محصور. تثبت المحصور وتنفي اللا محصور ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إن في الدار زيد وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيد وبين أن يقول إنما الله واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات فصل وأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة في سائمة الغنم زكاة يعني في سائمة الغنم زكاة دخلنا في مفهوم الصفة صفته ما تجب فيه الزكاة دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا خطأ لأن الدليل نقيض النطق فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفه الغنم. فصل، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم، مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. ده مفهوم اللقب. مفهوم اللقب. وهذا عليه الجمهور. أنا بأكد هذا الكلام عشان محدش يقول لي إن المفاهيمات مجمع عليها. المفهومات مجمع عليها ده ما قاله الجمهور من علماء الوصول ومن أصحابنا من قال يدلك الصفة والمذهب الأول ما عليه المذهب هو الرأي الأول لأنه قد يخص الذكر بالإسم وهو غيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منهما مع إرادة جميعها ولا تضم الصفة إلى الإسم وهي وغيرها سواء ألا ترى أنهم لا يقولون استغيغنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترقها فصل وهو آخر ما وجد في الباب إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل إيه, إيه؟, إيه؟ أيوة. أنا أكد حد بيتكلم عن إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك لزم لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وهو قول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب لأن الدليل فرع الخطاب ولا يجوز ان يعترض الفرع على الاصل بالاسقاط وهو مفهوم المخالفه كم من؟ <تصفيق> طيب طيب اجاوب على الاسئله دي لأن الاسئله دي بفضل الله تعالى من من موضوعنا يعني في مساله داب القول في اللفظ الوارد على سبب ذكرتم أن فيها ثلاث اقوال العموم يبحث له عن مخصص يخصص بالسبب فما معنى أن يبحث له عن مخصص يبحث له عن مخصص حتى تخرج الدلالة قطعية لأنه إذا لم يخرج للعام مخصوص أصبحت الدلالة ظنية فالعام الذي يرد على عمومه دلالته ظنية بالاتفاق فإذا بحث عن مخصص وكان مخصصا صحيحا لهذا العام تقلت الدلالة من الظنية إلى القطعية فيبحث عن التخصيص. لتقويه البلاد مسألة المستثنى أكثر من المستثنى منه ذكرت أن الإمام أحمد لا يجوزه وحجته أنه كالتخصيص فهو بعض من كل فمن رد على من قال بهذا الرأي رد على الإمام يعني ثم رد الإمام أنه مستعمل في القرآن القرآن استعمل هذا وهذا فالرد على الإمام أن هذا من استعمالات العرب له هذا من باب استعمالات العرب له هل ممكن أن نقول المستأنف المستمرين يشترط أن يكون صدره من... لا ده أزكى يا ابن علي طيب نوافق غتين إن شاء الله وأعذرونا إن أطلنا اليوم لكن لعلنا نكون عوضنا يعني شوية اللي فات ورنا ولا ده سؤال في الدرس ولا بره الدرس هل لا تجيب السكن مع النفقة على الحامل بعد الطلاق لا مولانا تفهمت كده من الكلام لا ما فهمناش كده من كلام فرقنا بين السقنه والنفقه للحامل والسقنه والنفقه لغير الحامل في اجابه الحكم له هذا غير دام ولان خلاص اقول قولي هذا والصفر الله ليكرم السلام عليكم الله السلام